حصريا على موقع دي جي تيمو دوت كوم غير ممنوع يجذبك واحد ثاني اخباراتها يوان حيلنا واني تقتل مت قبل ملك وحكم دي الحبيب انت الحبيب الرابب بين احضاني انت الحبيب الرابب بين احضاني يا غرام وجهك كفر لم ت اللي ما غيرتني مجمع كل هدايا قوتك اللي محتكرة وكلك ملكي ماكو احتمال وماكو كلمة بلكي تشكي ما تشكي هاي شغله تخصك مني ما تخلص بابا للضغط تشكي مني ما تخلص بابا للضغط تشكي اللي نور ده الحب وصار وانا باق الباب مالك يا غرام انا دور وانت اللي تنف اللي بس هذا كل اللي بقول لك حاضر انك والسلام ما عندك اي منفذ فيك قتله الذات من ابليس الفراق كل عمرك اتعود عصريا <تصفيق> À la montagne, j'ai